فلما كنا عن المرض المشهور قوي اللي اسمه توز كله على طول بتاع التوز ده خالص بتاع التوز في على يا ما كده على في نقطتين عايزه في جدا قبل العلاج اكيد قبل العلاج رقم واحد طبعا لازم اعرف التوز انا عارف انا قلت الكلام ده قبل كده عايز. بس انا لازم اعرف الدجري توز لازم اعرف التوز سبايل ولا مودريت ولا سبير. في العلاج طبعا هذا اول مره يبقى لازم اعرف التوز مايلد ولا مودريت ولا إزاي؟ لو لقيت واحد مللي مايلد 2 مللي من كده توز يبقى ايه يبقى انت عارف الكلام اللي ده بنحطه ولا لا ادي اول نقطه, نقطة تانية مهمه بقى اهم من نقطة أنها لازم احدد اللي بيتر فانكشن ليه؟ لان في عندي احتمال يعود اللي بيتر خالص يعني احتمال اللي, ألاقي اللي, اللي, اللي خالص. إيه لو اللي خالص. تعمل لها أي تقوير؟ خلاص دي فرنتاليز أحا... هقول لكم دي النهارده هحاول اعمل وصله ما بين فرنتاليز وما بين الليت مارجن ولما الفرنتاليز يكون كونتراكت يحصل ايه في الليد مارجن الليفيشن خلاص اذا لو انا لقيت الليفيتر فوق كده يبقى الليفيتر فيها ايه كومبليت ايه كومبليت باراللز حضرتك هتستخدم ماسه ثانية ترفع بيها الليت هنستخدم مين الفرنتاليز العمليه اللي بنستخدم فيها الفرنتاليز تو الليفيت عملية مش النهارده اسمها HIST OPERATION. خلاص كده؟ طب ايه رأيك؟ لو لقيت اللي او فير. يعني اللي بنص نص. نعمل لها نعمل لها كده يبقى اللي لو لقيت اللي جود او فير. كده اللي مش فيها ده يعني WEAKNESS. اي مطش فيها WEAKNESS الحل إن لما حدثت تعمل تقوية للليبيتر عملية هنأخذها النهاردة اسمها بلاسكو فيكس اوبريشن يبقى سألك سؤال امتى نعمل هيس اوبريشن؟ لو الليفيتور كومبليت برانسي طب امتى نعمل بلاسكو فيكس اوبريشن؟ اللي هي عملية تقوية في الليبيتر لو الليفيتور فيها ايه؟ بريسن؟ طب وست عدقة زي بريسن من مرانسي لو أنا لقيت الليميت اوف فانكشن بور خالص يبقى دي ايه بالانس لو لقيت الليميت اوف فانكشن جود أو فير يبقى فيها ايه بالانس لو انتوا فاهموا عشان نطبق الكلام خلاص نطبق الكلام ده ازاي كنا وصلنا في التريتمنت واهم حاجة تريتمنت اوف كونجنتل تو يلا بيقول لك الكونجنتل تو عايز منديل من معاكوا كده لو سمحتوا منديل عايز منديل هتولي treatment of congenital dosis. يقول لك الولد بتاع الcongenital dosis. لاتفن صغير مولود بcongenital dosis. قبل ما نعالجه هنسأل نفسنا ثلاث أسئلة. أول سؤال في علاج الcongenital dosis, age of interferon. يعني امتى نعمل العملية؟ ولد صغير جالك بتوزي. تعمل عملية امتى؟ ده أول سؤال. في المايلد تو كيسز غير في السيرير كيس في السيرير مش في العين افرض الحكايه دي يونيلاترال بخاف من ايه؟ المخ في الاطفال هيعمل ايه في العين اللي لا تستخدم؟ من المخ يعمل في ديغلي اميلوبيا طب في البايلاتراكتس تخيف من ايه ثواني الطفل الصغير عنده فيدير بايلاتراكتس الضوء مش هيخش للايه للفوبيا ثواني يا جماعه كلنا بنتولد بفوبيا فعلينا جوه فوبيا بس الضوء لازم يوصلها في أول 3 شهور من عمر عشان الفوبيا تايه تشتغل الواد الصغير ده مولود كده الضوء مش هيعدي يوصل للفوبيا هل هتبقى الفوبيا بتاعته ديفلوب هيبقى الفوبيا بتاعته كانها مش موجوده وبعدين أي واحد ما عندهش فوبيا عيني تزبد طاقة تتحرك راحة جاية راحة جاية يجيله ايه في البيلاترال كيسس بخاف من ايه؟ بخاف من نسيم ما في تريليوني لترال كيسس أنا من خايف من إن الأميلوميا في البيلاترال كيسس خايف إني الفوبيا بعد بتاعت... ااا الولد الصغير بعد البيلاترال فوبيا الاثنين يكون نوت وينز بلوك ولو الفوبيا نوت وينز بلوك عينيك عبرها ما هتزبد هيجيلك مرة اسمه إيه نسيم ما صح إيه رأيك بقى لو الحلا ما ينتبه مودر خايف من حاجة يعني ولا تغرق الجبني ده من يعني مش خايف من حاجة يقولك في هذا الوضع بقى طالما انت مش خايف من حاجة استنى حد خمس او ست سنين حد سن المدرسة ليه يا ماما الحمد لله التولست توصليش ما اناش خايف من الامبلوبيا وما اناش خايف من ايه من السيب سن المدرسة ليه يمكن يتصلح لوحده احتمال تكون الليبيتر فيها ديلي في الديفلوبمنت لو انا سبته يحصل ايه الليبيتر تبقى كويسه وتشتغل وتتصلح يبقى هندي فرصه تؤله نورمال مسل ديفلوبمنت افرض كنت دكتور جاشع أو ما جالك الطفل عم هتعمل له عمليه على طول ايه اللي يعني ما تسلمتش لحد فين المدرسه يعني كأمور ماديه وكده يعني. يعني حبيت تعمله على طول عشان ما يروحش لواحد ثاني تعمل ايه هو ايه ما سنين حصل ايه للمسل اشتغل احصل صح؟ يبقى لو انا عملت العملية بدري ممكن المسل بعد شوية تشتغل ويحصله يبقى بليز ادي له فرصة استنى لحد تسمى المدرسة تو له ايه؟ قدي فرصة للايه؟ لنورمال مسل ديفلومنت خلاص؟ طب رفلت بقى الحالة سبير ويوني لاترا خايف من ايه بقى؟ من امبلوبيا سبير ويوني لاترا خايف من ايه؟ من نلسيجمس. خوفي من النستيجماس يخليني اعمل العملية بذرية جدا جدا جدا عند سن الثلاث شهور من ثلاثة لست شهور وحلاقي عملية بذرية ممكن يحصلوا لهم إن عملية لما ما يحصلوا إيه نلسيجمس. يبقى هنا هنعمل عملية بذرية جدا عند سن الثلاث شهور وإيه يعني أوفر كوركشن لسه يحصلوش في حالات الأمدلوبيا تعمل ايه؟ بصوا نعمل عملية عند 2 ولا عملها متأخر قوي ولا عملها يا قوي عن في حالات ايه؟, إيه؟, إيه؟ خوفك من الأمدلوبيا يخليك من الص ولا بازري قوي ولا متأخر قوي طب ايه رأيك في حالة لما حد 6 سنين؟ ايه رأيك؟ خلاص لو, استف... لو الأمدلوبيا في حد 6 سنين يحصل حاجة تبقى irreversible ambilogia تبقى dense irreversible يبقى بليه ما تستناش لحد السن المتأخر ده الامبلويا هتبقى ايه؟ irreversible وما تعملهاش بدري قوي لو عملتها بدري قوي هيحصل ايه؟ هيحصل over correction تتعليم بقى ايه؟, إيه؟ <تصفيق> <تصفيق> خلاص. خرط ماشي يا جماعه تعال نرجع بقى لو انت خايف من حاجة تعمل عملية ايه عند سن المدرسة طيب لو خايف من الامبلويا تعمل عملية ايه عند سنتين. خوفك من النسبت بطي خلينا نعمل عملية عند إيه؟ عند الثلاث شهور. <تصفيق> ده أول سؤال جهودنا عليه. يسير لأ اشتب عليكم. يشتب عليكم. أول سؤال جهودنا. مش عايزة. مش عايزة. أه. اشتب عليها. مش عايز مش عايز أقول هالك. اشتب عليكم. هو أقول أمرقفل أول بعدنا اشتب عليكم. أيها صح. صح؟ تاني سؤال خلاص خلاص جاوبنا على سؤال؟ ثاني سؤال هتعمل اجن عمليه انا عندي عمليتين عندي عمليه اسمها بلاستكوفت وعندي عمليه اسمها ايه اوبريشنز عرفت امتى هنعمل دي وامتى هنعمل دي على حسب مين على حسب الليفيتر افرض لقيت الليفيتر فاكتور جد او فير يبقى فيها ايه مجرد ضعف مجرد ويكنس هنعمل لاسترينس ازاي بقى ازاي ادي العيان وادا السرطان وادا مين الليف وده الترانس دي اللي بيبقى هنقص جزء من الليفيتور الليفيتور هتبقى طويلة ولا قصيره قصيره اي مرض لما تبقى قصيره تبقى اقوى ولا اضعف اقوى يبقى هنقص جزء من الليفيتور بوسترنت هنشيل جزء كمان براحتك يعني هتشيل او ما تشيلش براحتك شيل جزء من الترانس ليه عشان الابر ليد يبقى وزنه خفيف فالليفيتور ايه ترفعه يبقى هنعمل عمليتين هنعمل الليفيتور ريتراكشن وبعد ما تقصها على الفكرة بالخريطة في مكانها هنا تاني and Advancement وبراحتك ممكن ايه؟ Partial ليه من اللي من العملية دي العملية دي يا جبعة انا ممكن اعملها بطريقتين لو انا دخلت هنا من لو ندخلت عملية العملية من هنا، من أنه يصيّن المرة دي؟ من الـ Scheme Size، يبقى أسمعها إيه بوش يبقى الفرق ما بين الـ بلاسكو بيكس عند إيه بوش أوبريشن، في إيه بس؟ في الطريقة، في الـ, اسمها في الـ Approach لو عملتها من هنا، أسمع بلاسكو بيكس عملتها من هنا، يبقى أسمعها إيه؟ إيه بوش أوبريشن أسألكم سؤال، لو لقيت الليفيدو فانشان بور بايزة غالص، هنستخدم الفرانتال، مقاً تقول الليف وهناك إنها His Operation. إيه إيه إيه إيه؟ إيه الفرق؟ yes, His Operation. طيب. لو أنا لقيت تو يعني أي كلام. كده احتمال الليل فيترو تبقى احتمال بحيث جدا. إيه؟ مدرس. لما لقى لقى moderate". تعمل أنا على طول. يبقى الليل نص نص نص نص, نص يعني في الحالة, دي الحالة في حالات الموتر التوزدير كيسر انا مش مضطر اختار ما بين عمليتين طالما الحالة موتر انا متأكد ان اللي بيتر كويسة يبقى هنعمل ايه؟ بلاسكوبيك طب لو لقيت الحالة ميز الخاصة يعني واحدة بنت كده عندها توزد في الميز دي عندها توزد واحد او او اتنين يعني توزد بسيط قوي قصة المفروض ما تعملش عمليات افرد هي شكاكة وعند تعمل عمليات ايه الحالة؟ لو عملنا تقويه في الليفتر يحصل ايه اوفر كوريكشن بعدين فيش مصدر ثانية ايه مصدر ثانية يا جماعه ريتني سنه والله حاجه في مصدر ثانيه هي. غير ايه غير اللي بتبقى ضعيفه اسمها ايه المصدر اللي جنبنا دي فاكرها ده مولر مصدر يا جماعه مش كده فاكرها ولا مولر مصدر المصدر دي ضعيفه شويه ممكن نقصها يعني نعمل مولركتوم ونقص له من مين كمان؟ من الضر يبقى نعمل ايه؟ تارتكتومي أند مولوريكتومي ما العملية دي لوضعها واحد اسمه فاسينيلا واحد اسمه سيرلتر نسميناها فاسينيلا سيرفت اوطريشن ايه نعملها في أليكيسر؟ في المعايير بس بسهيوش مشكله هي. او انت تجمرك ان المولر دي هتنصفك بسليها مطل ضعيف انا ممكن اعمل لها تقوية و برضو ما تقدرش تقليفات دليل اعمل ايه يعني ممكن الماصر دي انت تعتمد عليها هي تخذيلك. ايه الحال؟ نعمل تست. نعمل تست اسمه فنيل إفريين تست. هتقالك تويت. الماصر دي صلايت بمين؟ جدع. بالسنبساتك؟ طب انا حط قطرة سنبات وميوميتك. والله لو حطيت قطرة سنبات وميوميتك. المودر يشتغلك ورابعة الليد يبقى ان شاء الله لما عمل فيها عملية ايه؟ هتجيب معايا. في يبقى نستخدم قطرة اسمها في نايل إفري اسمه في نايل إفري القطرة دي عايز سنة جمباكي المحن نايل سمباسو مائمين يبقى ما نعملش العملية دي غير بعد ما اختبر اللي إن شاء الله حضرتك نشري بعد ما اختبر مين المولر إزاي تختبر المولر؟ تحط قطرة ايه؟ سمباسو مائمين ده سؤال شايفوه مهم جداً ماشي يا جماعة؟ طبعا شرحنا البراثكو بيكس اوبراشن لو طعا تقولي البراثكو بيكس اوبراشن بنقص ايه؟ اللي مين؟ خلاص؟ هتقص حلوة كده مش شوف في كده حمرة لا مش هي قص حتى حلوة مش حتة حلوة كل ملي تون تقص قصاده من اللي فيتور 3 او 4 مليتون. قانون كل 1 ملي توزف أقص وصاده من الليبيتر مش حته حلوة لا كل ملي توزف أقص وصاده قديه من الليبيتر ثلاثة أو أربعة ملي هسألكوا سؤال إمثا؟ نعمل العملية العملية دي لها شرط عشان يقول فانكشن مش إيه؟ اللي مش يكون إيه؟, إيه؟, إيه يعني؟ أو جد أو يعني الليبيتر يكون فيها أمد طب لو فانكشن بور كنت بأعمل نعم خلاص بقى مش هعمل لا اقول لها هعمل بقى إيه, إيه, ايه ممكن اعمل لها أخي يعني ايه دي خلاص او يصبحت ما تعملش اللي زي كده ما يعني ما يمس بقسيهم من الكل لها عند المصريين كلهم عندهم تعرف كلنا عندنا توت ليه؟ طاهر يا باشا اللي بتيجي للمصر الشعب المصري كله بتدور اللي بيت خليها ضعيفه فكلنا عاملين كده حتى الاجانب اللي بيقولك عليك بيقولك علينا ايه؟ ليه دي ايجيبشن دي هو اللي في الحفيف لا من الستراكوما <تصفيق> الستراكوما بتدور نيل بتدور كلنا الايه؟ اللي بيت لاحظ أنا دايما اقولك ايه؟ دايما اقولك القبر ده مغطي قد ايه من الكورنيش طب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 هل يمكنك أنا تكون مباشره لكي تكون مباشره لكي تكون مباشره لكي تكون مباشره لكي تكون مباشره لكي تكون مباشره لكي تكون ولا ماشي؟ offers of specification supplied by المفروض اللي بيجي سبلايد بمين؟ بس حتى فاكر لما الخامس يبعد برانشس كمان الليفيتور في 2000 ده دي مارك جاب هذا الراجل ده لما يجي يفتح بقه سابونز ايه؟ يجي يطلع حد فاكر التولد ده كان له إيه؟ الراجل ده لو فتح التولد يختفي صح حكايته اسمها مارك في مصر ايه رأيك؟ في مارك جاب في مصر الراجل ايه رأيك؟ نعمله تقوية في اللي بيتر ايه رأيك؟ هو كان اللي بيعمل كده يبت حبوبه قدت لأي ليس لو انت عملت هنا تقوية في اللي بيتر. your operation will worsen the condition please هذا العيان اللي بيتر. طب ايه الحال؟ إيه رأيك نيجي عالنرف ده وضعه هتجيبه منين ده نرف طالع مش ده. يعني انت العيان هل في نرف هندور عليه يناله يناله يناله يناله يناله يناله يناله يناله. لا لا في كده بأن مليون نرف هنا سيطع دي, دي. إيه ده؟ عملنا بايلاترال باي لاترال ليزيتر تيبوتومي كده العيان قابلني بقى, بقى لو فتح بقه هتشتغل مش هتشتغل كده انا حاولت التودت من بيوديك لايه كومبليت بعدين خلاص العيان ده انا جبته على الارض باي لاترال ليزيتر اهو كده أنا ضيعته هترد النين بقى لهم انت شاطر يبقى الحل واي الحل هنا ايه بقى باي لاترال ليزيتر اذا تحول من بريودك لإيه؟ لكمبيليت خلاص كا يو كان يو ناو إيه بس خلاص تقنال إيه يعني؟ أسألك سؤال يوم قولي الانديكيشن أو هيث أوبريشن رقم, رقم واحد في مين؟ في رقم اثنين لو اللي إيه؟ فيها إيه؟ كده كده أنا قلت الانديكيشن نفع النرف ما انا قلت له عن مش, <تشفت> حاجة... <مش في لا لا عني عني عن النرف اي نرف داخل هتلاقيه ذلك هاتلت تعويش العيال باب تدور عن النرف لا دفع المصر اصعب جمعا اي تمام كده على كذبه هتلاقي عن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 بس هذا من فرنساكي انا تتعمل طيب انا إزاي ايه الفكره هذا الايبراو وهذا التوززز هو هو هو هو هو هو ده هو هو فيها هو وده هو هو هو هو هو هو هو هو هنا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو من هنا ومن هنا دبل ارم ستيتشر اجيب اول ابره واتكلم أو من هنا اهي الابره دخلت اهي مكان النقطه يعني مش دهنت ده مارجر فوق هو مارجر متفكك اهو من اتكلم من هنا كده مش من هنا ماشيها كده كده, كده تحت الايه تحت الجيل مش باينه يعني تفضل ماشيه كده, كده. واعدي من تحت الايه تحت الاي براف واعدي تطلع هي كده تاني في هنا كده كده يعني في النهاية هلاقي إبرا ماسل معي كده وفتل كده وفتل كده سمين يا جماعة؟ يبقى الخيط يخش في الـ Under the اللي هو عند الـ Red March وصل معاديه تحت الكلب وعد من الأيبرا ويقول لك الخيط ده بعد الأيبرا و 4 ملي أبتد الخيط يظهر وخيطهم مع بعض هنا ده أعمل دي كم مرة؟ ثلاث مرات واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا ثلاث مرات كده الفكرة فيها يا جماعة انا دلوقتي الفرنتال انا عملت ما بينها هنا الفرنتال ماسك هنا الفرنتال ماسك فين في الحاجب عملت من الفرنتال لحد الايه حد الليب مارجن بيقول انا زمان يعملوا يقول لك نسيب الخيط ده هو في عين العيال اسبوعين تلاته قوم يعمل ايه دلوقتي عمل ايه دلوقتي طيب فروز انا الفايبروز ده شد الليب كده يرفع طلع كابت غلط ليه كاني غايز لما الفايبروز ده مش عايز أنا عايز وصل من للإدمار، عارف إيه المشكلة؟ المشكلة من الفرنتالث لما بتكون إتراكت كوي؟ بتشد القايب راو، فما ما بتجيش نتيجة لأنا لأ عايز أعمل وصلة من الفرنتالث لحد اللي إدمارش هي ليه فكرة؟ أنا عايزة أعمل فيبرس باند أو توصيلة ما بين الفرنتالث وما بين الإيه؟ اللي إدمارش زمان كانوا بيستخدموا خيط حريق خيط الحريق أو السلج كم بيعمل إيه بقى السلج اللي هو الحريق؟ كم بيعمل إيه؟ فايبروز وده الفايبروز يؤدي الى اوفر إيه رأيك؟ رايك نستخدم خيوط بعد الوقت من هنا لحد هنا خيوط ما تعملش فايبروز لو سمحت ادخل خط معايا قبل كده ايه الخيوط اللي ما تعملش فايبروز عندك الفاشيا لاتا الاي سي بوند تزودوا ده اي بوند اي بوند البرولين السوبراميد إيه فكرة في الخيوط دهي الجديده دي كلها عشان ما تعملش في الخيوط دي لما عملية modified history. ايه? لما نستخدم خيوط ما تعملش فايبروز، ايه? يا جماعة إخترصوا estos الأعمل вообразوا لاحظ أنا بص أعمل الثلاث علامات هنا أنا أخش من تحت تحت هنا وتحت التي تحت الجائر وأفضل uh6 ماشي كدة وهطلع الهاتف след من يا جماعة عمل 백 انا عملي علامة عشان أنخش من هنا واطلع من هنا أخش من هنا وأطلع من هنا في العامة المفروض IN يأخش كدة? هخش كده تحت الجاد تحت الجاد وأطلع من هنا أخش من هنا وأطلع من هنا كده عامل كل ناوس بل الفرندين والبين已经 اللي ده مرقود دي انا مش عايز ايه فيبروس انتوا الفكره؟ بصوا العلامات اهوت والاماكن اللي هطلع منها اهو بصوا دي الفشيات اهي دي خيوط من الفشيات الدكتور هيخش كده اهو شايف الخيط طلع منين؟ في التوال لسه حاضر الخط ده خدته انا من هنا والخيط طلع من هنا كده لما الفرونتال سكونتراكت الاكشن بتاعها هيروح لمين؟ لل زمان أو أي حد فينا الأكشن بتاع الخرن ما بيوصلش للت هنا أنا وصلت في الأكشن بتاع الخرن الثالث فهمتوا في انتوا يا جماعة لسه؟ اوكي أي سؤال بخير دا فيلس التوزن؟ بقيت المقرية بقى السهل دا وخدناها كلها بكت لا فتا خدنا كل الكلام اللي جاي بقى خدناها ما فيش كلام جديد يعني الحد الآخر <تصفيق> لا لا بتفهم هي دي الكونكشن يعني ايه لا تقفل اقفل على عليك اللي النين اهو i have no legs up. Lągęstal. Lągęstal. Is się. Bielę się. To jest akcelerator. To jest akcelerator. To jest akcelerator. To jest akcelerator. To برفس في الاوربيكلار ممكن اوربيكلار سليدي ما مش عارفه تقفل ليه حاجه ماسكاها منين كار تفرق ما انتش عارف يكون مع السكار لما يشد كده يعمل ايه تروبيو ينتاهوا اسكار اسمه ايه كاتريشن اكتروبلين يعني باسكال السبب يكون اكتروبيون من النوع الايه السكاتريشن او بلاش ده الكوفر ليد وده العين مثلا اللور ليد دي لازق في العين كده لما الليد يلزق في العين مرض هناخد النهاردة اسمه ايه بين ذا ليد اند اي كولز سمبليفر ايه رايك انت اي ليد يقفل ايه لجوف من ضمن يكون لازق في العين المرض ده احنا النهاردة اسمه سمبليفر اسالك سؤال واصل بين ايه, and إيه؟ and خلاص طيب ممكن العين بإيه في العين كل حاجة كويس، بس في حتة من اللد مش روجول يعني هم ستاقضر للد كده وده اللي ده ايه رأي فيه حتة من اللد هنا مش إيه نحفر حتة اللي مش روجول ده ده المرض ده اسمه إيه كلبوغة حتى لو العين ده قفل عينيه تماما استيه العينيه يا فتوح لما يبقى فيه من اللد كونجينة لأبسط اسمه إيه المرض ده كلبوغة نشوف نتعادل بقنا يعني ممكن, أو ممكن حضرتك السبب. بوست أوبت، إزاي؟ انت معرفت بكل ملي توزت بنقص وصدق قديم الليبيتور 3 4، أصيب 6، 7، يطلع عيانة عمل إزاي بعد 5 توزت إيه من عيانك؟ أنا مش قادم، مش قادم، مش قادم، مش قادم، يا روح الدكتور يقول الثلاثة عدد بسيكشت للراج بارت أوبت، ليه؟ سال شال جزء كبير من الإيه؟ من الليبيتور الحتة الحلو، وعيش؟ شال جزء كبير من الليبيتور، أول، ملاش؟ في عملية يا ريت تفت عيانك انا بقبع بتاعه هو معاوض كده مين اللي معاوض جد لجوه ده؟ طب ساكره عندي عشان نعدل التصص بنعمل ايه؟ نبدح في التسكين، نخش جوه نشيل جزء من التصص بمثلت نشيل ايه؟ واسم ويتش... ايه العملية دي؟ نيلة، او بريش، جدعين وبعدين اخيب امص لقل لدي إيه؟, ايه؟ طب اخيب بعدها ثاني كده اهو، اخيب كده امص لقل لدي ايه؟ اتعبت في مشكله في العملية دي ان اللده هيئصر بقيمة المسافة دائما مشكلة العملية دي ان اللده بيطلع بعدها ايه؟ قصير ايه لو انا شلت جزء كبير هتلاقي الابر جد بقى قساية او مين؟ الليب. يبقى لو شلت جزء كبير من الليب. او شلت جزء كبير من مين؟ من الضرطة من الدرسة. ممكن يطلع العيان بأورفر <تصفيق> كوريكشن يعني حضرتك ممكن تكون السبب ممكن السبب يكون ايه بروس بخضر نراجع مع بعض ممكن يكون في بلالة السفين العربقلان او في هنا سكار اسوه ده الاكتروميون او اللي لازم في العين اسوه اسمه سيمبل او اللي تحته منه مش موجود اسمها كوروب او ممكن انا شفت جزء كبير من ايه او شفت جزء كبير من ايه جزء كبير من ليبيرل او جزء كبير من ستارتر او ممكن السبب يكون فيويل ليد ريتراكشن معروف ان العيام بتاع الصيورو دي هو عام برق كده ابن في العيام ايك ايه شو ايه ايه ايه كده اللي عنده غيبر الصيوروديزمه بيطلع تي ثري تي فور احفين الكلام ده تي ثري و تي فور في الجزء بيزوده Sympathetic Overtune مين اللي الماصل اللي في الOther list طلعيك بالSimbathetic المولر ماصل العيان يا جماعه بتاع الثايرويد عنده دي 3 ودي 4 عاليين قوي عنده انكريز في وبالتالي بيحصل في المولر دي فلاقي اللي انت عامل ازاي ايه انا دي في في ليد ريتراكشن كل ليد ريتراكشن من ايه يا جماعة اللي ما شاركت ده من كل دي ادات في الليد. في اللييد ممكن الله الإيل مش عارف إيه؟ عفيت في حاجة في النصف الإيه مين؟ العين يعني ممكن أستاذي يكون بروبتوز أو استفيله، باستفيلهم من عناين؟ بلجنج في العين دي بلجنج في العين، تبتوغي إيلد مش عالفيني إيه؟ يا فيرو، هل قذب دي في الجلوب؟ ها، اده العين دي بتاعي لاجو في صنع إيه في العن عليك؟ أنا عين تها لاجو في صنع شمال فيها إيه؟ لاجو في صنع. ده عنده لجوف سلمس عشان ايه؟ عشان كاتريشة عشان إذكار ده عنده لجوف سلمس ليه؟ عشان الكولومة دي الأزلال انا قلتها ودي ايه برده؟ كولومة برده؟ طب ده عنده افل على عينيك يعمل حاجة؟ العين الشمال أفلت واليمين مش عارفة ايه؟ اللي طالع من النص ده في لوم؟ العين مش عارفة في العيني دي عشان في ايه؟ عشان الليد ده مش فايل الليد ده يبقى ده لك انفصال ما نتيجه ايه ففي لو كل هذه الازواج اللي فاتت لو في ازواج جنرال بقى لو تبص لاي عيان كوماتوز او اي عيان عنده تيفويد او كل راجل عنده بيبقى من مت... الزح مت... مرمي في السرير زي مرمي يعني بتاع كده عنده إيه؟ يعني لاجفصال عصبي العيان اللي مرمي في السرير ده تعبان جدا ليه عنده جنرالايز ماسل اتوني كل البصر بتاعه جسمه اتونيك حتى الماطل اللي اثناء ايه بقى ربيكولاجر. دايما يا جماعة ان شاء الله ما تشتغلوا كده بتوع عيناها مركزه والحاجات دي. لو انت دكتور شاطر وعندك عيان كوماتوز وعينة فتحة. بقى انت خايف إن انه فتح يحفظيها ايه. اقصد دكتور الشاطر اللي عنده عيان كوماتوز يقفين عنه ايه. دايما العيان الكوماتوس بيبقى عنده لا جبسة. ان شاء حضراتكم ايه بقى. عنده جنرالايز ايه. ماطل قابل من ضمن الماطل في الاكت الورميكولاري طب في حاجة ممكن ان تلاحظوها في البيت عندك اخوك صغير ولا انا حاجة ممكن ممكن كامة بالسيولوجيكال تلاقي نايم عين فتح فتح شو هو ليه؟ الصغير ليس لسه برضو ايه؟ اتونيك شوية دي اسمها تبقى الاوربيكوراريس بتاعته ضعيفه كويس ولو كان كبير برضه ولو كان كبير عادي بس في حاجه بتش ولا ما تخاوش يعني اختطفه في الكلينيكال ديتش الكلينيكال ديتش اور اكستروبيو خضه ليه يا جماعه دايما الليابو بتظلمك معايا في راسي دايما ليه بصراهم واحد اسالك سؤال لو الاوربيكوراريس مش شغاله عينك هتقفل هيجيلك ايه لو حصلت اي حاجه الاوربيكلار الزهيه اللي تحت بتشيل اللور لداجانت الجراف إذا لما الاوربيكلار ما تبقى شغاله اللور دي هيحصلوا هيقف كده اهو يجي له ايه مع بعض اللي عنده عنده في نفس الوقت اكتروبيا يبقى كلينيكال بيكتشر لايك الاثنين واحد اللاجوسالما والاكتروبيا مين في طب يعني في حته كده دايما مشتت عندي الزيروس ليه؟ هي فتحت ايه اللي الدموع, الدموع بتتبخر يحصل ايڤابوريشن. تعالى في مشكله يا جماعه المفروض ان عندنا انا فضحت كده انا تقفل وتفتح تقفل وتليه. شلون اعمل ايه الدموع؟ اوزعها اعملها ديستريبيوشن اسالكم سؤال ليه العيان بقى يجيله زيروس؟ في سببين اول ان الدموع بتتبخر ايڤابوريشن تاني الدموع بتوزع على بتوزعش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 وإذ؟ لأجوثان عايز أسألكم على حاجة الأنصر دي تحصل في سنترل بارد أوف دا كورنيا؟ ولا في الأبر سيرد أوف دا كورنيا؟ ولا في نور سيرد؟ نور سيرد، ليه؟ لو عيان نيم نايم، عيانيه ليين مقبولة؟ والشبال المرتوح اللي عنده إيه ده؟ لأجوثان؟ حدثت نايم، هلأ عيانيه ما بتبضى أنه ضرمت لعناية كده؟ ده عيانيه بتطلع لكون أول ما خلاص تيجي العينيك عينيك أول ما تيجي بتوقع العين بتطلع لفوت فينومنا عندنا عند بعض الناس اسمها بيلز فينومنا. what is بيلز فينومنا? Rolling up of the eye during late closure أو during sleep. أول ما تقفل العينيك العين بتطلع لفوت. العين ده هو نائم عينها بتطلع لفوت صح؟ عينها بتطلع لفوت. لما عين لما عين العين بتطلع لفوت. Which result of the eye is still exposed during sleep? lower tier. فدائما الألصح تحصل في lower tier. يبقى بتحصل في lower عشان يجي اللي اسمه طب لو عنده absent فينومنا. يعني عيني مش هتسمع العين في النص ومن فين؟ في النص. السؤال مهم. يعم المفروض القطره تحطها في لوور تيرز اوف ذا كورني لو انا عندي ايرسنتبل فيينومينى ات ويل بي ايه؟ اي لاكتكس العنده كل مشكلته ان الدموع تتبخ تعمل له ايه؟ ضخ بالنهار النهار احط له قطره ميثايل سلوروس المية قطره دموع صناعيه من عندي دموع صناعيه طب هو نايم عين مفتحه احط له ايه عشان اقفل العين المفتحه دي برضه يبقى النهار احط له قطره دموع صناعيه بالليل وهو نايم احط له مره او بلاش ممكن اقفل عيني بايه بلاستر بلاستر استريب في حاجه اقفظع او اقفظع بقى يعني اكلم فتحها عيني غرز. غرز. الغرزه الغرزه دي ثلاث انواع لو خدت غرزه هنا لالترال تنسور غرزه هنا ميديا تنسور طيب غرزة. غرزتين كده two بارا ميديا انتصرت صورة دي بس ثلاثة أنواع لازم واحد لازم ونص واثنين كده بارا خلاص اللي ما في على فكره مش باين بس ان الصقور في هنا برضه <تصفيق> في هنا برضه مين ده انت لسه ليه انت بتصوح ايوه انا عايز اضيقها مش عايزها كده خالص عايز اضيقها بس ده اني في ده <تصفيق> <تصفيق> لا ترال يا جدعان لا ده ايه ده نعم ماشي ده ايه ترال وده ميديا تصرفي أز تؤذي الضابق والنادر وميجان وتبرمجان إما ناس لو أنا ما تبرم ليش؟ البكين لفيه شيء البنت سبع الأول انكش. طب في لو في سبع سنين ليه لي عمل لو سنين بالخمسة ما تؤذي بتحب حس دي حس ما كورنيه امازيزيا اي واحد قال ما بتحسش يحطل له انصر الا اذا انت ايه؟ حميزك افل سهل يبقى العيانة للقرنية بتاعته ما بتحسش علاجه الوحيد انه نقفل وقفلها تماما يعني اعمل ازل ترصورة لو انت جدع ميديا يبقى العيان عنده فرست النير بوضر ليه بقفل العين ليه بعمل ميديا ترصورة فيه عشان العين فيها ايه؟ امازيزيا الا لو انا نعملتش كده هيجيله انصر اسمها ايه؟ هيجيله ألصر نتيجة إن العين ما بتحسش لو طرح تسميه للألصر طح نيورو في حاجة بقى سيارة. خلنا أو بيرمان عشان الترسورة فيه يبقى دائم شان في ده يبقى دائم اهو انا العناق قولك قبل ما تخيط تعالى اعمل هنا اعور الحتة دي واعور الحتة دي نعمل ايه؟ اعمل two row areas عشان لما تخيط الرو الى دي وفي الرو دي ايه؟ يحبوا بقى وما يبتحوش تاني يبقى عشان التأسرة دي يبقى permanent لو طبحت نزود دي اعمل ايه؟ اعمل row areas before suture row areas before suture row رو أرياس دي فور ده لذلك تدخلات التؤال بالضعف. تيجي اللي فوق دي اللي تحت دي لما يعملوا ايه؟ يلزقوا لو جه اخذ السنة اطول سؤال في العالم. قال لك تدخلت سنربة 7-Snervo-Bus. تكتب ايه؟ الان عنده فيشي <تكتب انتنى ببونت> تتكلم عن مين؟ عن هيجيله ايه؟ عليه؟ الليت هيضح قصة لتاحتي بالايه؟ بالجرس يجيله تتكلم عليه؟ عين مفتوحة؟ يجيله زيرو تتكلم عن زيرو الدموع. مش لاقي حلق مش الدموع الاوربيكلار دي ليها وظيفه انها تشقط الايه الدموع فاكر دي اسمها ايه بصر بنضمن وظايف الاوربيكلار انها تشقط الدموع وتوديها على الايه على الجقبه منزلتهم ايه رايك الاوربيكلار سباي ده ايه بصر ما دي الدموع ما شباب طوع طوع طوع ايه المرض ده ايه بيفرك هنتكلم عن خمس امراض اطول سؤال في العالم لو جه قالك لك سفنت نيرف بيتكلم عن خمس امراض دول. كل معظم من دول هوجود عنوان في الكتاب تكتب بقى كلمتين كده بسرعة كل واحد ماشي؟ أخيرا بقى في موضوع مهم تحليلي اسمه هو ممكن يجي تحديد سيمبلفر طبعا نستخدنا دلوقتي يعني إيه سيمبلفر الكوندكتيفه اللي موجوده هنا هو اللي لا علاقه باللي اسمه اي دي بلزمره طب المنطقة دي فيها منطقه فورس طب الكوندكتيفه دي اسمها بازا كوزكتيف ده غيره ايه هنا ورول ايه هنا ممكن يحصل ايه يلزقوا في بعض اهو فيس مرض اسمه ايه سمبليفير هو سيمبليفرون. السمبليفير ادي يوتو ذا بريزنس أف تو رو أريان جنب بعض ولا أصاب بعض، أصاب بعض لازم يكون في تو رو أريان أوبرز في إتش اوزر. في رو أريان عن في اللي أصابه يا ايه في يا جماعة لازم يكون في تو رو أريان في إتش يا دي تلزق في دي، تلزق في دي. في دي. يكون فيه رو في رؤيه يعني في البنتايبا في رؤيه في او في الايه ما في البنتاكر كل حاجه ايه اللي يعمل بقى فايبروزيس ويسد الدنيا في بعضيها لو سمحت مين اللي بتيجي في الكونجكتيفا اللي بتتحكم بفايبروزيس في امراض بتيجي في الكونجكتيفا بتتحكم بفايبروزيس لو سمحت قول بقى معايا تراكوم دي لسه دم لحم الدنيا او ممكن لسا بيكون تريجيام عبرية ايه كان من غريب ده بص نورمالي المفروض الكونجنكتايفر تيدي الحد فين وتعطي لبس تعدى بدون ثبت تلاقي كونجنكتايفر طلقت لو تدام كده غطت مين؟ كوردن ده برض اسمه تريجيام تريجيام يعني الكونجنكتايفر بقت بتغطي جزء من الكوردنن هنبدو بالتفصيل في الكونجنكتايفر ايه الحل بقى؟ كيلو لما تشيل تريجم ده هتين مكانه هنا ايه؟ روح ايه؟ ممكن لو انت دكتور مش شاتر تبقى عامل روح هنا كمان غضب عن نكاعة ومر روح ايه دول يحفلهم ايه؟ يلحموا في بعض، يعني ممكن العمليه الموضوع ده بوست تريجم او بريشن بعد العمليه ايه؟ ايه تريجم فالمهم لو الليد لزق في العين ده اسمه ايه؟ سمبرفن بوص بقى السمبرفن هو انواع كديرة هتألك على حاجة هنهسم رسمة ونت تقول لي إيه اللي لازق في إيه؟ هذا العين هو مين اللي لازق في العين تلوقتي؟ اللي اسمه عرفة. ساقسمه انتيريوم سيمبليفر زي الرسمة تادينا نوعه ساقسمه انتيريوم سيمبليفر باجه اللبن بيجي بعد تريجيام قبريشة الانتيريوم سيمبليفر طب اتألك تؤال فيه؟ بص على عين دا كم مين اللي لازق في بعضه بس؟ الفورنيكس، اسمه يبقى في فورنيكس يعني مقبول اللي, بيعمل على دي. اللي في مين لازق في مين كل لازق في كل العين. توتال اللي بيعمل توتال هو التختير. إذا عندي ثلاث أنواع. وهبستيرو سيمبلترون وهيه؟ وهتوتر. وهيقولك بقى ايه؟ ازاي تفرق التوتر بالانتيريور؟ هني بصك كده معايا؟ ده عين اوه. ايه راتف له؟ أنتير. طب بص على ده. ده, لتر. إيه ده؟ ازاي تفرق التوتر بالانتيريور. ايه راتف ده؟ ازاي تفرق وهناك ده سهلة ده الليد مارسل الليدات وده كل العين أيوه ده فقطتكشن. في فالكتاب سيكشن في الحقيقة الاثنين شك لبعض تماما ليه؟ ده لو شديت الليد هيتشذر وده لو شديت الليد مش هيتشذر الاثنين كليني كان يشوها في فالكتاب سيكشن باين الليد ده قمتينه اللي وده وده تعزل لكن الكلام شك العين ما بيبقى مش عامل ايبقى ازاي فرقة بينهم؟ بنجيب عالة عاملة زي الخطاف كينه فمسل بهمك ايه رأي؟ لو دخلتها كده وعدت يبقى السيموليتر بقى ايه انتشفر فلو لو دخلتها كده مشيت عدني من ورا عشان وراك يعني اللديه مش قدام, قدام ورا مش عارف اتعدي يبقى السيموليتر ده ايه توتال يبقى كان دوس نوت خلاص دي المط كان دوس اندر إيه. لكن التوتال ايه كتب كده ايه نب تبتوها يا لا العين من ثلاثة دي ثلاثة دي بسرعة ايه رأيك؟ شكل, و... شكل, و... شكل يبقى ايه؟ طب لو اللذ اللي ده مغطي العين اخبار الفيجر ايه؟ هيتقص يبقى أوف ايه؟ ايش تبع دي و يبقى السمبلفرم شكل وحش بس فيجر العين يبقى ديمنيوشن اوف الدي ليه؟ بقى؟ عين كويسة. وعندك عين من اللي شرط فيها ولادق فيها. الليد. العين دي تتحرك كويس. سوالي تتحرك كويس؟ الليد اللي ماتن في فيها عامل ايه في الموفمينت او في القائد. فلما تيجي تبص على شخص قدامك. دايما الصورة هنا وهو تتيجي على البوكس. والاين اللي عندي مش تتحرك كويس دايما الصورة تيجي فين. صورة الاشخاص تيجي فين. خارج الفوكس. يبقى لما عنيك ما تتحركش كويس. مش انا متحرك عشان تيجي بصورتك فين على جرب العناية دي ما بتحركش خالص اذا صورتك مش هتيجي على فكره هسالكم سؤال صوره او فوتوفوبيا وصوره انسايدز فوبيا المخ يعرف يجمعها شوف ايه ديبلوبيا يبقى ايه سبب الديبلوبيا ان السيمبلزم عامل ايه في موفمنت اوف ذا اضبطي ثلاث حاجات بحرصة دي سباكتوا ايه؟ ده الليد؟ وده الليد اللي تحت؟ اهو دي ايه الوقت اللي تحت؟ الطوع الليد دول هليزوه بقى؟ هيا قاسة مع بعض؟ يجي لنا ايه بقى؟ لا جفتان تكامل انت بقى عن ايه مفتوح؟ هيجيلو ايه؟ يجيلو كيباتهم بقى؟, بقى. عن ايه مفتوح؟ هيحصل ايه في الكونجة؟ طيب او انا تجي لنا على الشيء كون جانك على الله ايه كون جانك تايبا، يكون العين فيها إيه؟ لقطة الحاجة ما يلاك نفس اللي في العين يلذ في إن لذا اللد في العين في اللث هذاك سؤال في العين إيه؟ لو في مشان العمل ومشترسورة لو اللد لوحده لزق في اللد اسمه ايه اسمه انكيلو بليترو انكيلو يعني بليتر يعني, يعني في يبقى في العين يلزق اللت في اللت. اللت لما يلزق في, اللت. اللت لما يلزق في اسمه ايه ده أنكيلو ما تيجد ان الكونر كتابة ما اكتبه مع الشارع كنشان كتابة يحصلوا ايه الدموع ان ايه ما اكتبه لو سمحت زود ان في ايه زود ان في زيروزر زود زيروزر بس مش على داية في لو نتلاحظوا عمينا مصمار فينا مصمار لو انا ما كده ممكن ايه داية نباح دي ازاي؟ من هنا؟ تلبسينها خيمة مرة او في مرة مرة فمش عارف فانت كويس خايف يعني, يعني دلوقتي في في بره. كمان لا واحد لإثبات الحوادث مرمي على وشه ما يسمع عنده هنا رويري وعنده هنا رويري اوبا لو سيبناهم يلزقوا ببعض وات از عشان ما يلزقوش في بعض اعمل ايه بقوله انا ما عنديش دول كتير احط لك بارا الكورتيزون عندي سؤالين ليه كورتيزون وليه مر كورتيزون بيمنع على بيمنع بيهمنى على الفين هذا الكورتيزون مره ليه مرهم؟ عشان المرهم يشتغل كايه؟ باريس يهمنى يبعد الرؤية دي عن الرؤية دي خلاص بس في مشكلة الكورتيزون مش هيمنع لو فيه هنا ايه؟ ألصر ان لو بي ألصر ومعطيت عليها كورتيزون ادمن ان شاء الله يحصل ايه؟ بالفوريشن بس في مشكلة في الكورتيزون مش هقدر يستخدمه ولو فيه ايه؟ ألصر محل تاني بلاش كورتيزيون يا دكتور لأنها عندي أطل حاضر هجيب لك جلاص روت إزازة وحط عليها اللي هنا مرهمة وكل يوم كده أعطي عليك في المستشفى سبعة طوال مرات أحط علي دي فوق وأعطيه وقطع كده وتحت وقطع كده أقطع أي ايه تكون أي أذهيجة يتكون عن طريق جلاص روت كوتب وانتي بيوتك قلت إيه مش كده العنة عنيه محروفة وانت جايب إزازة وما تعمل كده وتعمل كده طبعا فري اي هذا حل وحش في <تصفيق> حل تاني ممكن اجي يابقي يا جماعه البسه كنتك تلمس لو شايفين كنتك تلمس مالها قد ايه مفروض كنتك تلمس دلوقتي مين بدر كون اهي ام اصير كونيه وجزء من كنتك تلمس كنتك تلمس كبيره ايه رايك كنتك تلمس دي عملت ايه بقى ده بعيد عن ايه عن ده عملت ايه ما بين التو ورا و سيباريش. اثناء ايه كونتاكت لنزك كبيرة اللي عملتني سيباريشاً عندي. كونتاكت ايه؟ كونتاكتشي. كل هذا العلاج وفي في ناكسل. ايه العيان بقى؟ خلاص؟ ترمع ناوشه ما يتبار من شهرين من ثلاثة من اربعه وجايين جاييه للبقى خلاص دلوقتي بايه؟ هنا في ايه دلوقتي؟ قنبله خلاص موجود. ايه العلاج؟ اجيبها ايه؟ اقطع، سيباريش حل. بعد ما قطع انا اللي الدو بس في هنا مكان القطع وفي هنا مكان القطع دوين هل ده بقطع تاني صح اعمل ايه خامس في دهيش حلو في واحده قالت صح برافو عليكي هركب هنا جراف واركب هنا جراف عشان ما ايه ما يلزقوش في بعض في يبقى هعمل سبريشن وهغطي الطور اريوس بجراف اجيب الجراف من اللب من اللب او ايه امنيوتيك ممبرين جراف يا شيخ ماشي امنيوتيك جراف إذنب ذاقدي يا جماعة مفكتهم ما ما ما من بعض لقيه هنا في حتة أوباسي مكان لإيه؟ لقيه في حتة أوباسي دي مكان السيمبلفرون أعمل لها الأوباسي دي? أعمل لها إيه؟ ترقيها كراته المصدي إذا في كورنيا الأوباسي أعمل لها إيه؟ كراته خلاص خلطماش يا جماعة إذا إيه لقيلك بقى؟ تاين؟ انا أعمل له إيه؟ والتورو إيه وإن فشان ما في بعض تاني أعمل له بيقص من بين كرة. ولو باقي عندي كوريا الأوباسي حاملها كده تبنى. ديرماتوكاليت قلتوا عليا عشان اعمل لكم ديرماتوكاليت اهو تعالى لما نيجي في السي... في الترم السكن اوف ذا ابر ايليد ينزل كده الحاجه اللي بنسميها واحد بعد المشكله دي في السكن فالمرض اسمه ايه ديرماتوكاليت ريداندانت او السكن اوف ذا ابر مع العيان الكبير ام ينزل كده كويس المنظر ده يبقى شبه ايه يا جماعه اهو اهو يبقى شبه الطوز؟ هل ده طوز؟ هل في ويكنت في اللي بيته؟ يبقى ده اسمه ايه؟ سود توز. إذا طاحت نزوده يبقى هذا المرض؟ بيعمل؟ تزوده هناك نهو؟ بيعمل ايه؟ سود الطوز أكيد هنعمل إفت للسكن الزيادة يا جماعة خرش؟ أما قرص للسكن الزيادة نتميها بليتر وبلافت لما حدرت قرص للسكن الزيادة بليتر وبلافت لكن بقى معين؟ أنا معين اهو كبير في السنة؟ سالت ايه اللي حصل ايه بقى في الليسكينب او في الاوبر ديلت إيه, ايه اللي انا اسمه ده ريلندا دي في الليسكينب او في الاوبر ريلت ده اللي بنسميه يا جماعه زرماده خليلت في عيان تاني بقى مش كبير في السن ولا حاجه عيان صغير في السن مش كبير فاكرين بقى اسمه ايه اللي انا برسمه ده قربه الثلثمبتم جدعان الاوربتال سته موظفته ان مين ما يطلعش بره اوربتال في ناس مش كبار لا عندهم في من مين يزق او شيك مين يزق دلوقتي الجسم المشكلة في مين مين اللي بقى ستة، فبيسميه بليفاروكاليز إيه الفرق؟ أول فرق، الدرماتوكاليز في آنه ايه؟ قوضي جينة، ميدل ايج، ده يسمى في الريضانبنسي؟ في الاسكن، ده يسمى في ويكنس في مين؟ في الأوربيتال ستة، ده بيحصل في آنه الهدراتي العرض، ده بي... الويكنس ده موكي أفوق على فكرة؟ موكي يلقى في ويكنس برضو فين؟ دلوقتي تحت، سيبقى باي بيبقى فوق في القبر عند إيه؟ هذا لو لسه. دي الجدول المقارنة بين الاثنين. هنا هنشيل اللي سكين الزيادة ونخاطف. صايري ريفر بلانس. يلا هنا هنشيل إيه؟ العين ده. العين سايرة. هنشيل اللي سكين الزيادة. مش. ونشيل جزء من مين اللي ضعيف ده. ونشيل جزء من مين اللي هو اللي بيدوب. في. هنا هنشيل ثلاث حاجات. هنشيل السكين. نشيل جزء من السستم ونشيل جزء من التك وبرضه نكميها ايه برضه لف هنا لف وبلط هنا لف وبلط بس هنا بس هنا وجزء من ايه لما اشيل جزء من تاني يبقى بقى بشيل جزء من السستم تو طب جزء من سلمات وكاليز. ليه؟ ثاني لديه. في القضر ريز والعينة. ورز ايج. شاهد اللي فوق والبالجينج اللي تحت؟ في بالجينج فوق وبالجينج تحت والعيان ميتش ايج؟ طبق ده اللي بيسمي ايه؟ بليتر وكاليز. ده في اللوقت. بس عارف كلاب كان عنده المرض ده. يعني بالجينج في حتة بالجينج من هنا من فوق من تحته. على ايام وخاربه على ايام انا انا تعال فوق كفر خلاص يا الاثنين واضح كده دا. انا فين؟ فوق والعين ميدل في ولا ويكلت سنين؟ ويكلت لنشيب حاجة المرض اهو شاهدين؟ العنى عنده ايه؟ عنده ديبوزوشن الفاس تحت الاسكن دائما انه على ميديا وميديا لما اللي ما يجيش هذي يحصل كوليسترول تحت الاسكن عند الانير كانت في, في ايه؟ باتشز لونها أكثر. والباتشز دي فلات ولا إليفيتد؟ إليفيتد نتيجة ديبوزيشن اوف ايه كوليسترول تحت الجلد اوفر ولا انر انر عن ناحية الايه الميدي المار ده اسمه زانثي لازمى زانثي لازمى اكيد هنعمل ايه في الحته دي كده تريتمنت اكسجن زانثي لازمى مهم قوي كتايت باين هنا طبعا تيجي في العيال عنده هايبر كوليستروليا عنده سكر ليه؟ دايبتيه له علاقه بالدايبت في الموضوع واي واحد عنده بنافيس اكيد عنده هايبر كوليستروليميا طب بقول لك شمال راحه خالص انا مكون تاني كل ما يبقى هو اللي كان شينجل كويس تعمل لنا حاجه لا، نشغل لحد ما تطلع اه اه ده, ده, ده, ده ما فيهاش على كلها كده أول سؤال في الزئيلات أشتب عليها ده بتاع ده أول سؤال أشتب عليها تاني <تصفيق> سؤال موجود عبسة جول كلام تاتي بأس كلام اللي جاي كله تاتي عاديك البطل خمس دقيقي وروا خمس دقيقي بزو والله خمس دقيقي لا خمس دقيقي خمس دقيقي جديد كمم يا أم عشر دقيقي <ديال. تصفيق> عشر دقيقي عشر كان رماد يوم الأحد يعني كل زاوية صور رماد خذوا لكم الزكاة فصيح، إيه مش يوم الأحد صور يوم كن يوم الأحد نأخذ كن الزكاة، شو بنبعيد؟ حكم مني حكم مني واللي صور يوم طب انت عندي داخلها مصر، عندي داخلها مصر؟ كوميات يوم الأربع؟ مع بايت يا جماعة، أنا لا، خذنا خذنا الناس يوم معاكم بقى انا كده اجيل عباني الآية صح؟ خلال انا ما ان ارزا دي كتابي لجال دي كتابي ارزا دي كتابي يو الهاجد والذي 3 والارضا عادي عادي بس أنت عندي Blinking وعندي End Frequency واحد يباربك كتير ليه ليه لا سترونج لايك لو واحد ليه الضوء كده ليه ليه ليه يجين واحنا ليه كامبر ليه دي ده ليه ده ليه ليه ليه يا ليه يا ليه ليه كلامه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه معاك من <تصفيق> موصلش أشعر بربشية في الديح واحدة بربش كتير ليه؟ نتيجة تعرض بسترونج لايس أو نتيجة النعني فيها الرتيش أو نتيجة عنده مشاكل نفسية عارفين أنتو عنده وطور سنة سبتها ان شاء الله تعافوا كلامك وطور سنة سبتها من الاسترس كويس فيها أنا عندي ثلاثة بصحاب يضربوا سنة سبتها كده او والله الجاب تعافيتو مش الزرد لا بقيت البرب... البربشة فيها ستايبها هي الحاجاتي بقيت بقيتها بس بسنة سبتها ان شاء الله, شاء الله. تيجي بتاريك ونيروس ده العيال اللي بيبرمش كتير للسرس الفضيئ والله الجزء بتاعتها السرسة دي أطعب سهلة العالم عنده جراحة و... ونسا طب على أيام أنا على أيام أنا كتتراحة شوية كتبطنا وجراحة كتبطنا سهلة جراحة طب اللي بيبرمش قليل اللي قليل ليه؟ ما من لابس كونتاكت لينس ليه بص بص تعال الصداع ده اللي بس لو لابس كونتاكت لينس اللي مش بيخبط في العين لما اللنسه ما يخبطش في عينيك البربشة تقل ما تيجي بالكونتاكت لينس اي واحد احتك القرنية بتاعته بيقل البربشة تقل يعني لو واحد عنده ايه نور بالات الكراتاي ماشي يا جماعه في واحد فبيبربش عينيه فتحها كده على طول قلت النهارده نظرة سايرون، نظرة ما نظرة المبهرقة عندي اللي مش حاكيه. أنا, أخذ... أنا أخذ إن شاء الله. اسمه نتيجة قلنا في بربشات بديا عشر. طيب زمن الب... زمن دي. ثلاثة من عشر ثانية. ثلاثة ليه كلامنا مهم. أو أسألكم سؤال بالتالي تاني هل لسا حسيت عمرك ان انت بالبربش؟ هل البربشة بتأثر عن نظر؟ عينيك بتتأثر الخالص؟ ومع ذلك ما بتحسش من نظر بتأثر؟ ليه؟ عشان احنا بنبربش بسرعة بالإيجابة بس ليس الإيجابة عن معدل احنا بالدوء بنبربش بسرعة أي بنبربش بسرعة في زمن؟ في زمن أقل من زمن أفضل أفضل أفضل حيثة جميلة أفضل لو انت بناره على محمل، أنت محمد. محمد. عليه كده. وغمرته شيء ليه؟ بس انا لو بص على على أي لون شيء. وغمرته شايف اسمها positive after image. ليه؟ نتيجة retinal after discharge يعني after image تابو after discharge يعني. أنا تأثير الشبكية. ولسه الشباكية بتبعت للمخ إشارات عشان كده بقدر شايف اللمبر فترة بعد بغمّن عنايه عشان انت تجرب الحكاية دي النهار ببص اللمبر فترة بعد بغمّن عنايه تبضل شايف اتمنى ايه بقص بأفتر ايه بقص فانت بتبربش بسرعة الفترة اللي انت بتبربش فيها بتبقى شايف الدنيا بالإيه جاء لعب العفتر ايه بقص سلام حتة حلوة دي صح عمر ما دققتوا ما ما بالنسبة ليه بتبربش وما بتحسش بالبربشة الفتره اللي اللي بتدربش فيها انا بفضل شايف الدنيا بايه الاكثر انه لذلك البربشه لا تؤثر على ايه عالرؤية الوعي لان انا ببربش بسرعه في زمن اقل من زمن الايه الاكثر ايه في حاجه بقى تانية كده بسرعه فكين العينين اللي عندهم حته جلد هنا ايه بكام طبعا الحل ان انا اشيل اشيل ده شيل البنفس ده ده شيله عن بعمل حاجة ثانيه نزلت يعني مم إمتى؟ بس انا عشر سنين عشر سنين ليه يمكن يتصلح لوحده العيان ده يا جماعه فسك الجلد اللي هات الجلد دي سببها ان النيدل بريدج دي عندي يلا تبقى دي, دي بريدج كده الجلد يبوظ من هنا من هنا انا عندي كبر انما البريدج يحصل ويولف لما ده دي... لما ده يطلع لقدام كده يحصل ايه الجلد عشر سنين يمكن خلال يكون سنين دول ممكن نزل برج او يمكن ان يكون هناك ولو برج او يمكن ان يكون هناك نزل برج او لو ان يكون هناك نزل برج او يمكن دي يكون دي نزل برج او يمكن ان يكون السؤالين نزل برج او يمكن ان يكون هناك نزل برج او يمكن ان يكون هناك نزل برج او يمكن ان يكون هناك سؤال برج او يمكن ان الفرONTAL دخنوس في سريلانكا دليلة، إشارة إلى أن المرض قد يكون مزمناً. الفرONTAL دخنوس في تايلاند دليلة، إشارة إلى أن عليه قد يكون في اسمه رفليكس بلفر الزلزال ده وين مخر ناس في واحد ايه ركز معاه رقم اتنين ايه الزلزال يعمل بلفر من بدون صله بص بص بص. بريس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس رقم اثنين. بوس بوس بوس فده هو فيه <تصفيق> بولانس تريكلوجر اوف ذا حل ايه ازاي اوقف العصب اللي بيبرمج دي العصب دي بقى عملت اعمل كده ايه النيرف ايه اللي عشان بروتيولينيا هنا ازاي بقى النيرف هنا مش ابنورمال النيرف تاني معرفتش لكن أي ندرس عادي بس تعريب أجيبه أمسك المطلس بساكي لو أي حاجة دقلنا لن أطلع أي, أي هو اللي بيتعمل هنا إيه؟ تانية تحريري تحريري تحريري بقى شرحناها كلها كل شيء انت العلومة لذبذلية، اخذنا الإيميكانسة؟ بص بقى الإيميكانسة طوال أهزنا حاجة في الإيميكانسة حس الجلدة دي وحس الجلدة دي يدوك إحساج إن راجل ده عنده ايه؟ حساجة غلط طبعا إن عنده ايه؟ سكوينت كونفيرجنس ولا باينفيرجنس؟ يعني يعني إيه داخل الجو؟ يدوك إحساج خاصة إن راجل ده عنده سكول لو طبعاً نعلم عليها بقى في سطر رقم 5 اللي هي ايه سودو ايدتروب سودو يعني فول ايزو يعني كونفرج تروبيا يعني تكون سودو ايدتروب سودو يعني فول ايزو يعني كونفرج ايزو طب سودو ايدتروب يعني اول اقول لك على دي جنب سودو ايدتروب دي ايه False Conversion, False conversion. False conversion. تحتها واحد واثنين 2 عليها يا احسان دلوقتي عليها لو الاي بي جامبس لو الاي هنا نسميه ايه اي يعني لو جيمك جيمنا اندي مع الجلد دي تيجي بالأبر دي. تيجي بالأبر لو الجلد من اللي هنا جاي من هتكون عندكم واتز ايبيكانتس انفرس كده جنبها من اهي ليت هو ما خدناه 1 كيلو غرام خدناه يعني ايه كيلو رقم في موت الصندوق ده كيلو رقم خدناه رقم 8 ايه خدناه خدنا الكلام ده خلاص يعني ايه ديليكانس. المسافه من هنا لهنا واسعه وايد وايد بين ذا تو ميديال كانسوس بقى ايه كانسوس خدناه في ده بقى اللي تحته ده مش عايزه يعني في العين مولود يا التو في بعض اكس جنب دي لي جنب الكريبتو وفصال ما بأسف كده شريحة يعني هنبقى نمضه في السلايس سلايس بس هنقبل السلايس رقم 11 رشتب عليه رقم 11 رشتب عليه اخر حاجة ايه ساري بين البلينكينج والوينكينج لحت اغزار يعني ولا شاكو لحت اغزار البلينكينج انت بتدربش ايه قصة عمد كلنا بندربش ايه لكن عشان انعشان نرمز يا لك بنرمز ايه هلا هذا الفرق ما بين البلاينكينج والي والوين الوينكينج بيبقى بمزج. مثيل. تانك يو.